إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلَى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب جحورا ولهم عذاب واصب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 وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيْنِ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَهُ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ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 وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّدِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِينَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُونِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّيَاطِينِ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 قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم بِهِ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ذَاهِبٌ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين 112. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم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 119. فلما أسلما وثلهوا للجبين أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ يا إبراهيم 111. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين 112. إن هذا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 فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِينَ إِلَّا مَنْهُ أَصَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ عَلُوهُمْ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ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 111. سَبَقَتْ سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 112. إنهم لهم المنصورون 113. وإن جندنا لهم الغالبون 114. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون